في الطهر أرض قلبي الطاف ولا الله ونسيت متعة دربي في مكتئ و الله في مكتئ و الله أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاة الله وايادي تدعو المولى فما ضيعت الله فما ضيعت لأجل الله في اطهار الارض قلبي مطا فولا الله ونسيت متى ما كتأي والله ولثمت الحجر الغالي وذكرت رسول الله من أهدى الرأي الغالي لما ألهمه لما ألهمه نسيت ما تعبد عربي فيما كتئي والله الله فيما كتئي و وسعيت أجوب ثراها سعيا يرعاه الله وجمعت عقيق حصاه ورجعت عن جمت عدو الله في أطهر أرض قلبي قطع فولب الله ونسيت مداعب دربي فيما كتئي والله فيما كتئي والله وبطيبة زرت حبيبي مولا يا رسول الله وعلى شوبك نحيب وعليه صلوات الله وعليه صلوات الله, الله في أطر أرض قلبي الطاف ولا تضيع ونسي والله أما عني وشعوري فالله الله الله أحسست بفيض دموعي تنهى لهنا والله تنهى لهنا والله İzlediğiniz